أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةٍ مُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى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 MIN NUTFATI IDHATHNA WA ANNA 'ALAYHIN NASHATA AL-UKHRA WA ANN AHUWA AGNA WA AQNA WA ANNAHU HUWA RABBUS SHI'RA WA ANNAHU